الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على ر س و ل ا ل ل ه سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم وبعد اليوم موعدنا مع كتاب الجهاد هذه كما صنف أ ح د العلماء فك الله أ س ر ه م كتاب سماه الجهاد الفريضه ا ل غ ا ئ ب ة فلما عطلت ا ل أ م ة الجهاد في سبيل الله زلت ل أ ز ل أ ه ل ا ل أ ر ض لام اليهود والنصارى ف ن س أ ل الله أ ن يردنا والمسلمين لدينه وردا جميلا و أ ن يرزقنا جهادا في سبيله و ش ه ا د ة في سبيله إ ع ل ا ء لكلماته و أ ن يدخلنا ا ل ج ن ة برحمته يا متفقين احنا كنا نحضر كتاب الجهاد فنسال الله أ ن يوفق الجميع يعني العمل لكتابه و س ن ة نبيه صلى الله عليه وسلم الاسبوع د م إن شاء الله ب القادم يكون الاختبار الشهري ا ل أ و ل فنحن نذكر لكي ن ي ذ ك ر و ا يعني ي ق و ل اننا زنقنا والوقت ضيق وكذا وكذا في كان فيه قبل ما ن ب د أ في م س أ ل ة ن س ب ة ل أ ي ا م حرب العراق بعض الناس خرج ع ل ي ن الشيخ ي ق و أنه لا جهاد إلا أثناء يكون جهاد فيه لا إلا الخلافة لازم يكون فيه خلافة ع ا ما ن ف ه جهاد مواصفته إيه عشان تجاهد ولازم ما عشان ولاود هناك راية ولاود ولاود ولاود ا عندك ولي يكون ل أمر عرفش أن ي ش محمد صبحي ا بن حسن حلاق اللي هو محقق ومحدث صاحب كتاب اللباب في فقه ا ل س ن ة والكتاب يقول أ ن ه لا يشترط السلطان أ و القائد العادل لوجوب الجهاد لا يشترط السلطان أ و القائد العادل لوجوب الجهاد بل يصح الجهاد مع كل بر وفاجر ل أ ن ا ل أ د ل ة ا ل د ا ل ة على وجوب الجهاد من الكتاب و ا ل س ن ة وعلى فضيلته والترغيب فيه وردت غير م ق ي د ة ب إ ذ ن السلطان أ و أ م ي ر الجيش عادلا بل هذه ف ر ي ض ة من فرائض الدين أ و ج ب ه ا الله تعالى على عباده المسلمين من غير تقييد بزمن أ و مكان أ و شخص أ و عدل أ و جور أ و غير ذلك فتخصيص وجوب الجهاد وبكون السلطان عادلا ليس عليه أ ث ا ر ة من علم هذا, الكتاب، هذا الكلام ورد في كتاب ا ل ل ب ا ب باب الجهاد صفحت سميه من الربيع لشيخ محمد صبحي ابن حسن حلا ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى تعريفه وفضله و ا ل ح ك م ة منه وحكمه ومتى يتعين تعريف الجهاد ل غ ة بذلو الجهد و ا ل ط ا ق ة والوسع وفي الاصطلاح بذل الجهد والوسع في قتال ا ل أ ع د ا ء من الكفار ومدافعتهم فضله ورد في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه الحديث مش مذكور م عندك بكامله عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي العمل أ ف ض ل قال إ ي م ا ن بالله ورسوله قيل ثم, أي قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور والحديث في الصحيحين وعن أ ب ي ه غ ي ر ه رضي الله عنه أ ي ض ا أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن في ا ل ج ن ة م ا ئ ة د ر ج ة اعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء و ا ل أ ر ض ا ل ح ك م ة من م ش ر و ع ي ة الجهاد شرع الجهاد لتخليص الناس من ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن والطواغيط و إ خ ر ا ج ه م إ ل ى ع ب ا د ة الله وحده لا شريك له قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون ف ت ن ة ويكون الدين كله لله لو إ ح ن ا فكرين في ا ل ق ا د س ي ة بقياده سعد بن أ ب ي وقاص وفي خ ل ا ف ة أ م ي ر المؤمنين عمر بن الخطاب كمن رسول سعد لمالك الفرس ربعي بن عامر قال جئنا لنخرج العباد من ع ب ا د ة العباد إ ل ى ع ب ا د ة رب العباد وجئنا لنخرج الناس من جور ا ل أ د ي ا ن إ ل ى عدل ا ل إ س ل ا م وجئتك ب أ ق و ا م يحرصون على الموت كما تحرصون على ا ل ح ي ا ة ودا الفرق بيننا وبين ا ل ص ح ا ب ة ربعي بن عامر رسول سعد بن أ ب ي وقاص لملك الفرس يقول لملك الفرس جئتك ب أ ق و ا م يحرصون على الموت كما تحرصون على ا ل ح ي ا ة فلما تشاور ملك الفرس مع مستشاريه طبعا ربعي بن عامر عرض عليهم إ م ا الدخول في ا ل إ س ل ا م او يدفعون او القتال أ و يدفعون ا ل ج ز ي ة عن يد وهم صاغرون فبعد المشاورات أ ش ا ر و ا على ملك الفرس إ م ان أ يدخل في, في دينهم يعني يدخل في الدين ا ل إ س ل ا م ي أ و يدفع ا ل ج ز ي ة ل أ ن ه لا قبل له بقتال هؤلاء وصفهم كما وصف مرعيد بن عامر جئتك ب أ ق و ا م يحرصون على الموت كما تحرصون على ا ل ح ي ا ة مستشيرين الملك قالوا ملك الفرس قالوا هؤلاء بهذا الوصف لو أ ر ا د و ا نقل الجبال لنقلوها فلا ط ا ق ة لك بحرب هؤلاء وطبعا ركب دماغه وحارب هؤلاء وانتصر المسلمون و أ ص ب ح ت الفرس من الممالك ا ل إ س ل ا م ي ة في عهد ا ل خ ل ي ف ة عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرع الجهاد أ ي ض ا ل إ ز ا ل ة الظلم و ع ا د ة الحقوق الى اهلها قال تعالى ان الذين يقاتل إن أذن للذين يقاتلون ب أ ن ه م ظ ل م و ا وين الله على نصرهم لقدير شرع الجهاد أ ي ض ا لذال إ ا ل ك ف ا ر و إ ر غ ا م أ ن و ف ه م ولانتقام منهم قال سبحانه قاتلوهم يعذبهم الله بيدكم أ ي و ي خ ز ه م وينصركم عليهم واشفى صدور قوم مؤمنين حكمه حكم الجهاد الجهاد بمعناه الخاص هو جهاد الكفار فرض ك ف ا ي ة إ ذ ا قام به من يكفي سقط ا ل إ ث م عن الباقين وصار في حقهم س ن ة لقول الله تعالى في س و ر ة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أ و ل الضرر والمجاهدون في سبيل الله ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م فضل الله المجاهدين ب أ م و ا ل ه م و أ ن ف س ه م على القاعدين د ر ج ة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أ ج ر ا عظيما الشاهد من ا ل آ ي ة او وجه ا ل د ل ا ل ة أ ن الله عز وجل فاضل بين المجاهدين وبين القاعدين وكلا وعد الله الحسنى اي ا ل ج ن ة فلو كان الجهاد فرض عين لاستحق القاعدون الوعيد ل ل و ع د مكتوب في الكتاب الكلام ذا يقول المصنف وهذا مشروط بما إ ذ ا كان للمسلمين ق و ة و ق د ر ة على قتال أ ع د ا ئ ه م ف إ ن لم يكن لديهم ق و ة ولا ق د ر ة سقط عنهم كسائر الواجبات واصبح قتالهم, وأصبح قتالهم لعدوهم و ا ل ح ا ل ة هذه القاء ب أ ن ف س ه م إ ل ى ا ل ت ه ل ك ة يقول الشيخ ابن ع ث ي م ي ن رحمه الله ولهذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين القتال في م ك ة ل أ ن ه م عاجزون ضعفاء فلما هاجروا إ ل ى ا ل م د ي ن ة وكونوا ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة وصار لهم شوكه امروا بالقتال متى يتعين الجهاد إ متى يكون الجهاد فرض عين في حالات ذكر أ ر ب ع حالات ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا هاجم ا ل أ ع د ا ء بلاد المسلمين أو ح او ص ر ه ا أو حاصروها سواء في أ ل ف أ و من غير أ ل ف يبقى أ ص ب ح الجهاد كده فرض عين لا تستاذن ا ل من امك أ من م أ ولا من أ ب ي ك ولا تجلس لطرس علم ولا كذا كل يخرج الجهاد إ ذ ا دخل ا ل أ ع د ا ء البلد أ و حاصروها يبقى كل من يسكن هذه البلد من الرجال طبعا القادرين يجب عليه يصبح الجهاد في حقه فرض عين ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ ذ ا حضر القتال يعني حضرتك في ا ل ج ب ه ة في القتال وفي الجيش مثلا أ و على خط من خطوط ا ل ج ب ه ة أ و كذا أ و كذا وحصل حرب يبقى في الحاله دي يجب يتعين عليك أ ي ض ا الجهاد يا ايها الذين لَذِينَ امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوليهم يومئذ يَا دبره الا َّ متحرفا ًُ لقتال هذه ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى أ و متحيزا إ ل ى ف ئ ة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير يبقى الحالتين اللي هما يجوز ب ق ى الحالتين ي لهم التولي يوم الزحف الذكر في ا ل آ ي ة ان واحد يكون متحرفا لقتال يعني مثلا يحاول الهروب ليستدرك خلفه بعض الجنود ثم ي ك ر عليهم بعد الفرار فيقتلهم يعني ب يفصل م ج م و ع ة عن الجيش و يستطيع أ ن ه ينفرد بهم و يقاتلهم و يقضي عليهم أ و متحيزا إ ل ى ف ئ ة يفر ليلحق ب ك ت ي ب ة أ خ ر ى أ و بفريق آ خ ر يبقى هذا ليس, ليس تولي يوم الزحف الشيخ سيد حسين عفاني في فرسان النهار نقل كلام للشيخ سلطان العلماء العز بن عبد السلام يقول ان التولي يوم الزحف م ف س د ة ك ب ي ر ة لكنه واجب إ ذ ا علم أ ن ه يقتل من غير ن ك ا ي ة في الكفار يعني واحد في خلاص يعني هيهلك دون أ ن يقتل يسبب أ ز ي م ة أ و خ س ا ر ة ب ا ل ن س ب ة للكفار ففي الحلقه ا له أ و يجب عليه عند العز بن عبد السلام أ ن يهرب في هذه الحاله لانه ماذا, ماذا نستفيد أ و يستفيد المسلمون من قتله ل ولن أصلا في قتال الأعداء فالحالة دي لو هرب عشان يلحق بالمسلمين يبقى لا بأس عند الشيخ بن عبد السلام ل ه هرب رحمه عشان عند يؤثر في يبقى بأس ا عبد بن الحاله ة الثالثة إذا ع ي ن م الرابعه إ م م ا و س ت ن ف د لقوله اذا ا ل احتج إ ل ي ه ف إ ن ه يتعين عليه الجهاد في فرض بعينه تتعلق به م ص ل ح ة في الجهاد لا يستطيع القيام بها إ ل ا هذا الشخص يتعين عليه الثانية الجهاد المسألة الثانية شروط الجهاد يشترط لوجوب الجهاد س ب ع ة شروط فلا يجب الجهاد على الكافر ل أ ن ه ع ب ا د ة و ا ل ع ب ا د ة لا تجب عليه ولا تصح منه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المشرك الذي تبعه في بدر فارجع فلن أ س ت ع ي ن بمشرك طبعا الاسعار ا ل م ش ر ك ي ن ل ح ا ل ة خ ا ص ة جدا في أ ق ص ى درجات ا ل ض ر و ر ة كذلك لا يجب على الصبي غير البالغ ل أ ن ه غير مكلف ولحديث ابن عمر أ ن ه عرض نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أ ح د وهو ابن أ ر ب ع ة عشر س ن ة فلم يجزه في ا ل م ق ا ت ل ة كذلك المجنون لا يجب عليه الجهاد ل أ ن ه مرفوع عنه القلم وليس من أ ه ل التكليف ولا يجب على العبد ل أ ن ه مملوك لسيده ولا ا ل م ر أ ة لا يجب الجهد على ا ل م ر أ ة لحديث عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد فقال جهاد لا قتال فيه الحج والعمره غير المستطيع أ ي ض ا لا يجب عليه الجهاد لو الرجل الذي لا يستطيع حمل السلاح لضعف أ و لكبر كذلك الفقير الذي لا ي ج د عليه الجهاد يرحمك الله وفي ا ل آ ي ة ولعل ى الذين لا يجدون ما ينفقون حرج أ ي ض ا لقوله تعالى ليس على ا ل أ ع م ى حرج ولا على ا ل أ ع ر ج حرج ولا على المريض حرج ولقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إ ذ ا نصحوا لله و ر س و ل ه ا ل م س أ ل ة الثالثه هي, نفس المسألة هي نفسها ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة يعني رقم واحد و ا ث ن ي ن ل غ ا ي ة رقم س ت ة هي نفس المساله أ ل ة ت تكلمنا ا ل ا رقم سبعة هي المسألة ث ا ل ث ة نزل مسقطات الجهاد عدم إ ذ ن ا ل أ ب و ي ن أ و أ ح د ه م إ ذ ا ك ا ن ا ل ج ه ا د تطوعا ع ي ن ي الجهاد تطوعا يعني, الجهاد تطوع يعني فوض ف ك ي ليس فرض عين يبقى لابد من إذن الأبوين لقول النبي عليه في أحي ة لابد لقول صلى الله عليه وسلم لما استأذنه رجل في الجهاد قال أحي والدك استأذنه فرض من إذن قال نعم قال فيهما فجاهد ففيهما فجاهد الدين الذي لا يجد له وفاء إ ذ ا لم ياذن صاحبه وكان الجهاد تطوعا أ ي ض ا يسقط عنه عن صاحب الدين العالم الذي لا يوجد غيره في البلد أ ي ض ا يسقط عنه الجهاد الباب الثاني في ا ل أ س ر ا ء والغنائم ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى حكم اسرى الكفار ذهب أ ك ث ر أ ه ل العلم وهو الصحيح أ ن أ س ر الكفار من الرجال أ م ر ه م إ ل ى ا ل إ م ا م فيخير فيهم بما فيه م ص ل ح ة ا ل إ س ل ا م والمسلمين بين القتل والاسترقاق والمن بغير عوض والفداء إ م ا بمال أ و منفعه او منفع أ س ي ر المسلم أ م ا النساء والصبيان ف إ ن ه م يسترقون بمجرد السبي ويصيرون ك ج م ل ة المال يضمون إ ل ى ا ل غ ن ي م ة ولا يخير فيهم الامام ولا يجوز قتلهم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك الدليل على القتل قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث و ج د ت م ه م وقوله تعالى ما كان لنبي أ ن يكون له أ س ر ى حتى ي س خ ن في ا ل أ ر ض ف أ خ ب ر الله سبحانه أ ن قتل المشركين يوم بدر كان أ و ل ى من أ س ر ه م وفدائهم ولحديث أ ن س بن مالك رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على ر أ س المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن خطل متعلق ب أ س ت ا ر ا ل ك ع ب ة فقال ا ق ت ل و ا وقتل صلى الله عليه وسلم رجال بني ق ر ي ظ ة والدليل على الاسترقاق حديث أ ب ي سعيد الخدري رضي الله عنه في ق ص ة ب ن ق ر ي ز ة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم أ ن تقتل ا ل م ق ا ت ل ة وتسبى الذريه والدليل على المن والفداء قوله تعالى ف إ ذ ا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إ ذ ا أ ث خ ن ت م و ه م فشدوا ا ل و ث ا ق ة فإما مناً بعد وينبغي إ م ا فداءً الحرب حتى تضع زرا أو و ل ل إ م ا م أ ن يفعل ا ل أ ص ل ح للمسلمين من هذه الخصال ل أ ن تصرفه لغيره فلزم أ ن يكون تخييره ل ل م ص ل ح ة المسألة الثانية تقسيم الغنيمة بين الغانمين الغنيمة الغانمين اسم لما من أموال الكفرة تقسيم من بين يؤخذ قهرا بقتال على وجه يكون فيه إ ع ل ا ء ك ل م ة الله تعالى وتسمى أ ي ض ا ا ل أ ن ف ا ل جمع نفل ل أ ن ه ا ز ي ا د ة في أ م و ا ل المسلم و ا ل أ ص ل في مشروعيتها قوله تعالى ف ك ل وقد ا غننتم حلالا و غفور ا الله الله إن رحيم ق أ ح ل الله الغنائم ل أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم دون ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة قال صلى الله عليه وسلم و أ ح ل ت لي الغنائم و لم تحل ل أ ح د قبل صلى الله عليه وسلم وتشمل الغنائم ا ل أ م و ا ل ا ل م ن ق و ل ة و ا ل أ س ر ى و ا ل أ ر ض وذهب جمهور العلماء إ ل ى أ ن ا ل غ ن ي م ة تقسم على خ م س ة أ س ه م السهم ا ل أ و ل سهم ا ل إ م ا م وهو خمس ا ل غ ن ي م ة يخرجه ويقسم نائبه الإمام أو قسم لله ولرسوله ويكون هذا القسم فيئا يدخل بيت المال وينفق في مصالح المسلمين الساء الثاني س ا ا ل ذوي ا ل ق ر ب ة وهم ق ر ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب ويقسم هذا الخمس بينهم حسب ا ل ح ا ج ة اليتامى وهو من مات أ ب و ه قبل أ ن يبلغ المساكين ويدخل فيهم الفقراء ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به السبل فيعطى ما يبلغه إ ل ى مقصده أ م ا باقي السهام ا ل ا ا ل أ ر ب ع الأخماس فتكون لكل من شهد ا ل و ق ع ة من الرجال البالغين الأحرار العقل ممن استعد للقتال سواء باشر القتال أ و لم يباشر قويا كان أ و ضعيفا لقول عمر رضي الله عنه ا ل غ ن ي م ة لمن شهد ا ل و ق ع ة ك ي ف ي ة التقسيم بالنسبة للمجاهدين الذين باشروا القتال أ و حضروا ا ل و ق ع أ ن يعطى الراجل يعني الذي يقاتل وهو على قدميه ليس براكب يعني سهما واحدا ويعطى الفارس الذي يقاتل على فرسه ث ل ا ث ة أ س ه م سهم له وسهمان لفرسه لحديث ابن عمر رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ق س م في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما ولان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر فجعل للراجل سهما واحدا و ل ل ف ا ر س ث ل ا ث ة أ س ه م وذلك ل أ ن غناء الفارس ونفعه أ ك ث ر من غناء الراجل يعني دفاعه عن المسلمين أ و جهاده في سبيل الله وهو على ف ر ص ه أ ق و ى و أ ع ز المسلمين من جهاده على قدمه أ م ا النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة فالصحيح شيئا يعطاء الشيء بالكثير يرضخ أو يعطون, يعطون, يعطون يعط يعط لهم ليس يعني أنه ولا يقسم لهم لقول ابن عباس ر ض ي الله عنهما لمن س أ ل ه إ ن ك كتبت ت س أ ل ن ي عن ا ل م ر أ ة والعبدي ح ض ر ا ن المغنم هل يقسم لهما شيء و إ ن ه ليس لهما شيء إ ل ا أ ن ي ح ذ ي أ ي يعطيا شيئا يسيرا ف ي لفظ و أ م ا المملوك فكان يحذى أ ي يعطى. يعطى الشيء اليسير و إ ذ ا كانت ا ل غ ن ي م ة أ ر ض ا خير المساله إ ا م بين ق م ت ه بين ا غ ا ن ن م ي و و ق ف ا ل م المسلمين المسألة ص ا ا ل ل ح ث ا ل ث ة مصرف الفيء الفيء احنا قلنا الفيء قلنا ا ل غ ن ي م ة و ا ل أ ن ف ا ل اللي هو يحصل عليها المسلمون بعد قتال دار بينهم وبين الكفار ل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله أ م ا الفيء فهو الذي يحصل عليه المسلمون الباب الخلفي الب... بعض ال... يعني ن س ت ا ز ن إ ح د ى ا ل أ خ و ا ت تفتح باب النساء لان في نساء في الخارج إ ح د ى ا ل أ خ و ا ت تفتح الباب الرئيسي للنساء إذا لإعلاء الذي الله الغنيمة الأنفال عليها المسلمون بعد قتال الكفار قتالا لإعلاء كلمة الله كن كلمة يحصل هو خير بعد الفيء هو الذي يحصل عليه المسلمون بغير قتال البلد تستسلم بمجرد أ ن ه ا تسمع أ ن المسلمون قادمون فممكن يتركون البلد وممكن يستسلموا بغير قتال فكل هذه ما يحصل عليه المسلمون يسمى فيئا مصرف ي الفيء هو في آ ي ة الحشر أ ي س و ر ة الحشر لأخر السطر ف ي ا ل السطر ك ت ا ب أو أ خ ي ر منه ا أفاء الله على رسوله م أ ل الامام ق ر وللرسول ى فلله ولذي ل ل ق ر ب ة و ا ا ي ت و ل س السبيل ا وابن لا ك كي يكون ي بين الأغنياء ن دولة من ك م منه الإمام من فيأخذ غير تقدير ويعطي ا ل ق ر ا ب ة باجتهاد ويصرف الباقي في مصالح المسلم ي ن الباب الثالث في ا ل ه د ن ة و ا ل ذ م ة و ا ل أ م ا ن ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى عقد ا ل ه د ن ة مع الكفار تعريفها ا ل ه د ن ة ل غ ة السكون وشرعا عقد ا ل إ م ا م أ و نائبه ل أ ه ل الحرب على ترك القتال م د ة م ع ل و م ة بقدر ا ل ح ا ج ة و إ ن طالت و ت س م ى مهادنة وموادعة ومعاهدة م ش ر و ع ي ة ا ل ه د ن ة يعني ينفع نعمل ه د ن ة بيننا وبين إ س ر ا ئ ي ل هيقول الكلام ده مشروعيه ا ل ه د ن ة دليل ذلك ودليل ذلك يجوز ل إ م ا م المسلم ي ن عقد ا ل ه د ن ة مع الكفار على ت ر ق القتال م د ة م ع ل و م ة مش لاجل غير مسمى ما يعانيه المسلمون ا ل آ ن في الشرق ا ل أ و س ط هو كان سبب معاهده السلام اللي أ ب ر م ه ا الرئيس السابق السادات مع اليهود مقابل الحصول على ا ل أ ر ض فكانت تمن هذه ا ل م ع ا ه د ة ان مصر تصبح د و ل ة ح ي ا د ي ة لا ع ل ا ق ة ل ه ا ب أ يقتل ا يدور بين المسلمين واليهود على و ج ه ا ل ك ر ة ان ل أ ر ض ي ي ة ع ي ك ا ن تمن ا ل م ع ا ه د ة السلام ل ن م ص ر ت ق ف ت ت فرد بس لن يجيب حد يعني ا ل يهود ب ي م س ك و ا فلسطينيه ومونفل ي ا بحري ه دون مسجد ا ل أ ق ص ى يقتلون يعتدون كيف ش ا ء و ا و م ص ر ت ت فرد ذ ا ك ا ن ت م ن م ع ا ه د ة السلام سنه سبعين ا ل ي أ ب ر م ه ا الرئيس السادات و أ ص ب ح ا ل آ ن ل أ ج ل غير مسمى يعني شوف الرئيس السادات حكم ف ت ر ة الحرب دي كانت سنه ثلاثه وسبعين معاهد السلام دي كانت سبعه وسبعين او تسعه وسبعين حتى الان م س ا ر ي وتجاوز اليهود تجاوزات حتى ا س ب و ع قبل الماضي يقتل الناس على الحدود المصريه ض ب ا ط وجنود ولا حياه لمن تنادي قد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا ماذا تفعل ا و ا ن ت ذهب ا ي ح ا ل ق ا ه ر ة ب يقول لك انت ذهب الى بنسوي حتى لو انت ملزم أ و مش ملزم ماذا تفعل هنقول <تصفيق> ق الشروط و ل د ت يجوز هو ولا حضرتك هتحكم يا صحيحة صحيحة غير نفسك صحيح؟ من يا ي لامام المسلمين عقد ا ل ه د ن ة مع الكفار على ترك القتال م د ة م ع ل و م ة بقدر ا ل ح ا ج ة إ ذ ا كان في عقدها م ص ل ح ة للمسلمين كضعفهم أ و عدم استعدادهم أ و غير ذلك من المصالح كطمع في إ س ل ا م الكفار ونحوه لقوله تعالى و إ ن جنحوا للسلم فاجنح له وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في صلح الحديبية عشر سنين وصالح اليهود في المدينة. لزوم ا ل ه د ن ة كلام الي ل ب ي س أ ل عليه ا ل أ خ تكون ا ل ه د ن ة التي عقدها ا ل إ م ا م أ و نائبه ل ا ز م ة لا يجوز نقضها ولا إ ب ط ا ل ه ا ما استقاموا لنا ولم يخونوا ولم نخش منهم خ ي ا ن ة لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم وقوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ و ف و ا بالعقود ف إ ذ ا نقضوا العهد بقتال أ و م ظ ا ه ر ة عدونا علينا أ و قتل مسلم أ و أ خ ذ مال انتقد العهد الذي بيننا و ب ي ن ه م و ج ان ز قتالهم لقوله تعالى و إ نكثوا خيف منهم نقض العهد ب أ م ا ر ة تدل على ذلك جاز أن ننبذ إ ل يعني ه م ه ه عهدهم د م يلزم وإما ولا البقاء على عهدهم قال تعالى ت ف من قوم خ انت ة فانبذ يعني ن إليهم على سواء أ عقدت هدنه مع اليهود و اتضح ليك ب أ م ا ر من ا ل أ م ا ر ا ت ان هؤلاء لا عهد لهم و كذا جاز أ ن تنبذ إ ل ي ه م عهدهم تبلغهم ان احنا م فيش بينا المعاهده اللي بينا احنا في حل منها ونعلمهم بذلك ولا يجوز قتالهم قبل إ ع ل ا م ه م ب ن ق ض العهد ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة عقد ا ل ذ م ة ودفع الجيزيه ا ل ذ م ة ل غ ة هي العهد وهو ا ل أ م ا ن والضمان وعقد ا ل ذ م ة اصطلاحا هو إ ق ر ا ر ب ع ض الكفار على كفرهم بشرط بذل ا ل ج ز ي ة والتزام أ ح ك ا م ا ل م ل ة التي حكمت بها الشريعه ة الإسلامية ل ي ع م ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة عليهم مشروعيته م ش ر و ع ي ة عقد الذمه ا ل أ ص ل في م ش ر و ع ي ة عقد الذمه قول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أ ُ و ت و ا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون في حديث ب ر ي د ة ثم د ع ه م إ ل ى ا ل إ س ل ا م فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فانهم فإن ابوا فسلهم الجزيه نعم、شيء. يعني النصارى ا ل ل ي م و ج و د ي ن في مصر بنعرض عليهم ا ل إ س ل ا م ولم يدخلوا في ا ل إ س ل ا م يبقى يلزمهم دفع الجيزه يعني لا يكرهون على الدخول في ا ل إ س ل ا م يعني إ ح ن ا عندنا كافر أ ص ل ي وكافر مرتد هذا المرتد الذي كان مسلما ثم ارتد هذا حكمه القتل من بدل دينه فاقتلوه فهذا لا يقر على كفره هذا الكافر ال... ال... ال... المسلم الذي كفر الذي ال... ارتد عن、الاسلام. ا ل إ س ل ا م بدل دينه فحكمه ي القتل الكافر ا ل أ ص ل ي لا يقتل ن ب د أ اللي احنا بنقره على كفره يعني, يعني مش, إيه... مش هنقتله ولا هنقيه على الدخول في ا ل إ س ل ا م لكن لا بد أ ن يدفع الجزيه عن يد وهو صاغر إ ن شاء الله ب ن ا يحكم فينا كتابه و س ن ة ن ب ي ه ب إ ذ ن الله تعالى نعم الشيخ هذا ا ل ق ر آ ن مش هو الشيخ او اسحاق <تصفيق> يدفعون الجزيه عن يد و ه و صاغرون أ ي م ا الشيخ القران مش شيخ الشيخ ابو سحاق ينقل قول الله تعالى يدفعون ا ل ج ز ي ة ع ن ي د يدفعون ن صاغرون وهم و س ي ب إ ذ ن الله تعالى بل, بل أ ك ب ر من ذلك سينزل المسيح عيسى بن مريم ويحكم ب ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ويضع ا ل ج ز ي ة ويقتل الخنزير ولا يقبل حتى منهم ا ل ج ز ي ة ي ا ل إ س ل ا م ا ل ق د س لما ينزل عيسى بن مريم ب إ ذ ن الله تعالى من علامات الكبرى ل ل س ا ع ة يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزيه ة لا يقر احد على كفره يا الاسلام يا ا ل إ س ل ا م يقتل إ م ا يدخل في ا ل إ س ل ا م أ و يقتل باذن الله, مش يعني بإذن الله تعالى بوعد رسول الله صلى الله عليه و سيقاتل ل المسلمون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله و ر ا ء ي ه و د ي تعالى فاقتله فهذا وعد الله عز وجل رغم أ ن ف هؤلاء الحكام والنصارى واليهود رغم أ ن ف الجميع هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى ممن ت أ خ ذ الجزيه شوف عدل ا ل إ س ل ا م أ ي ض ا ت أ خ ذ ا ل ج ز ي ة من الرجال المكلفين ا ل أ ح ر ا ر ا ل أ غ ن ي ا ء القادرين على ا ل أ د ا ء ش فلا ت ا ع د ل م أيضا فلا ت أ خ ذ من العبد ل أ ن ه لا يملك فكان ب م ن ز ل ة الفقير ولا ت أ خ ذ من ا ل م ر أ ة والصبي والمجنون ل أ ن ه م ليسوا من أ ه ل القتال و لا ت أ خ ذ من المريض الزمن أ و المريض مرض مزمن يعني و الشيخ الكبير الفاني ل أ ن د م ا ؤ ه م م ح ق و ن ة ف أ ش ب ه النساء خلاص هو لا ق د ر ة له على القتال لان إن كان له و هذا لا يقتل أ ي ض ا ان النبي صلى الله عليه و سلم أ و ص ل قواد قواده يعني من المجاهدين ا ل ق ا د ة يعني من المجاهدين أ ن ه م لا يقتلوا شيخا هارما لكن البعض العلماء قال هذا ليس على إ ط ل ا ق ه إ ن كان هذا الشيخ أ و هذه ا ل م ر أ ة لها دور في النكايه بالمسلمين أ و في المكر و لكيد المسلمين تقتل و يقتل هذا الرجل حتى إ ن كان شيخا فانيا و إ ن كانت ا م ر أ ة و لها نكايه في المسلمين و تكيد لهم و تتامر عليهم و تساعد بني قومها على المسلمين يجوز قتلها ب إ ذ ن الله موجب عقد الذمه يوجب هذا العقد مع الكفار حرمه ح ر م ة قتالهم والحفاظ على أ م و ا ل ه م و ص ي ا ن ة أ ع ر ا ض ه م و ك ف ا ل ة حريتهم وعدم إ ي ذ ا ئ ه م و م ع ا ق ب ة من قصدهم ب أ ذ ى مقابل دفع ا ل ج ز ي ة يعني يحرم قتالهم ونحافظ على ا ل أ م و ا ل ه م ونصن أ ع ر ا ض ه م ونكفل حريتهم و لا نؤذيهم ونعاقب أ ي ض ا من قصدهم بسوء مقابل دفع الجيزيه, مقابل دفع الجيزية. والحديث اللي هو في جزء من الحديث وإذا لقيت عدوك لقيت م ن ا لم ش ر ك ي ن ف ا ك ر و إلى ا الخصال أو الموجوده ة وأنا رجعت للحديث في صيح مسلم فلقيت للحديث مسلم صيح في ي ف بعض العلماء الإشكالات محتاج حد من العلماء يشرحه يعني فضل أبو、عاد. نعم مقدرها يعني جاي إ ن شاء الله أ ن ت كده ماحضرتش <تصفيق> في حدود الشريعه ا ل إ س ل ا م ي ة كل ح ا ج ة يعيش في ظل الشريعه ا ل إ س ل ا م ي ة ويحكم بالشريعه ا ل إ س ل ا م ي ة كل من هو داخل د و ل ة ا س ل ا م ي ة تسري عليه أ ح ك ا م الشريعه ا ل إ س ل ا م ي ة يعني ا ل م ر أ ة ا ل ي ه و د ي ة و ا ل ي ه و د ي ة ا ل ذ ا ن ز ا ن ي ا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا عايزين يعني هم طبعا غيروا آ ي ا ت الرجم ف ي ا ل ت و ر الرجم ة آية ا أ ي ض ا في ا ل ت و ر ا ة ه م يريدون تغييرها فكانوا احتكموا للنبي صلى الله عليه وسلم فال ق نحكم فيكم بحكم ا ل ت و ر ا ة ف ج ا ء ت ق ر ي ب ا عبد الله بن سلام جالس كان حبر من أ ح ب ر ي ه و د قبل إ س ل ا م ه و أ ن ت م تعرفون ق ص ة إ س ل ا م ي ما تقولون في عبد الله في ع بن د الله ب سلام قالوا هو سيدنا وابن سيدنا وشيخنا وعالمنا وابن عليم ا وكذا وكذا وكذا لما هو يثبت للنبي أ ن ه م قوم بهد ف كان هو يعني مختفن فيسمع في فلما قالوا هذا فهو خرج عليهم وقال أ ش ه د ولا إ ل ه إ ل ا الله وأن محمد رسول محمد الله قالوا هو كذا وكذا وكذا وكذا وشتايم يعني اعزكم الله فهم اليهود قوم بهت فهم يريدون ان يغيروا حدود او غيروا بالفعل مش ي ر و د ي ن ان يغيروا فخلاص ناتي بالتوراه فالقارئ يعني وضع يده على ايه الرجل وقال خلا إ ح ن ا عندنا نسود وجوههم أ و كذا ويركبوا عزكم الله حمار ويلف بهم في البلد تشهيرا بهم يعني ان ما فيش رجب فعبد الله بن سلام قال للقارئ ايه يعني ان يرفع يده عن آ ي ه فوجدوا آ ي ه الرجب مكتوبه في التوراه فهم لو تحاكاهم الينا تقطع يد سارقهم ويرجم محصنهم ان زنا ويجلد بكرهم ان زنا وهكذا انت ح ك م و ا إ ل ي ن ا نعم أ ي ض ا نفس الكلام يلتزموا ب أ ح ك ا م ا ل م ل ة في زيهم يكون زي يعني, لا يعني, لا يعني ممكن إ ن شاء الله ا ل أ س ب و ع القادم ن أ ت ي بكتاب بكتاب أ ح د القساوسه ة ال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يام العز ي ا م عز ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ه يام ا ل خ ل ا ف ة ا ل ر ا ش د ة وما والشروط التي اشترطوها اشترطها النصارى على, على أ ن ف س ه م وزاد عليها عمر بن الخطاب إ ن شاء الله من يذكرني و ن أ ت ي بها الاسبوع القادم إ ن شاء الله ح ا ج ة يعني ع ز ة للاسلام فعلا ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة عقد ا ل أ م ا ن تعريف ا ل أ م ا ن ل غ ة هو ضد الخوف و ا ل ص ل ا ح ا و ع ب ا ر ة عن ت أ م ي ن الكافر على ماله ودمه م د ة م ح د و د ة مشروعيته و أ د ل ة ذلك ا ل أ ص ل في م ش ر و ع ي ة عقد ا ل أ م ا ن قوله تعالى و إ ن أ ح د من المشركين استجارك ف أ ج ر ه حتى يسمع كلام الله ثم أ ب ل غ ه م أ م ن ا ممن يصح وشروطه يعني من يملك ان يؤمن غير المسلم يصحي ص ح ع ق د ا ل أ م ا ن من كل أ ح د من المسلمين بشرط أ ن يكون عاقلن بلغن ا فلا ي ص ح من المجنون وطف ا ل ل يكون أ ي ض ا مختارن فلا ي ص ح ع ق د ا ل أ م ا ن من المكره ولا ا ل سكرا ن ولا ا ل م غ م ع ل ي ه و ل ك ن ي ص ح من ا ل م ر أ ة ي ل ق و ل ه صلى الله عليه وسلم لقد أ ج ر ن ا من أ ج ر ت ي يا أ م ه ا ن ي ويصحو من العبد لقوله صلى الله عليه وسلم ذمه المسلمين و ا ح د ة يسعى بهم أ د ن ا ه م يعني أ ق ل ه م زي أ ن ا ف ه م للحديث سواء طالما ينتمي ا ل إ س ل ا م حر أ و عبد يجوز له أ ن يعطي ؤ م ن ي عقد ا ل أ م ا ن لغير المسلم بالضوابط ا ل م ذ ك و ر ة ويكون ا ل أ م ا ن عاما من ا ل إ م ا م لجميع المشركين يكون ا ل أ من ا ع الامير م من ا ا إ م ل ج م ع ا ل م ش ك ي ن من أو ا ل أ م ي ر ل أ ه ل بلده وخاصا من أ ح د ا ل ر ع ي ة ا لواحد م م س ل ل ي ن من ا ل أ ع د ا ء و ا ل أ م ا ن العام من تصرفات إ م ا م المسلمين ل أ ن ولايته ع ا م ة وليس لاحد أ أن ح د يفعل ذلك ل إ بموافقته ليس ل أ من ان ل ل م م س ي أن يعطي أ م ا ن ا عاما إلا بموافقة الامام ويقع ا ل أ م ا ن بكل ما يدل عليه من قول مثل أ ن ت آ م ن أ و أ ج ر ت ك ولا ب أ س عليك أ و إ ش ا ر ة تفهم ذلك و ا ل م س ت أ م ن هو الذي يطلب ا ل أ م ا ن ليسمع كلام الله ويعرف شرائع ا ل إ س ل ا م فتلزم إ ج ا ب ت ه ل ل ا ي ة ا ل س ا ب ق ة ثم يرد إ ل ى م أ م ن ه حكم ا ل أ م ا ن وما يلزم به أو يل أو وما, يلزم به وما يلزم به يلزم الوفاء بعقد ا ل أ م ا ن فيحرم قتل ا ل م س ت أ م ن أ و أ س ر ه أ و استرقاقه وكذا الالتزام بسائر ا ل أ م و ر المتفق عليها في عقد ا ل أ م ا ن ويجوز نبذ ا ل أ م ا ن إ ل ى ا ل أ ع د ا ء إ ن خ ي ف شرهم وخيانتهم وسبحانك ا ل ل ه و حمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه الا ا س ت غ ف ر ك و أ ت و ب عليك أسبوع اليك ق ا د م ب ق ى عندنا البيوع الباب ي و ع ل ا ب ا ل أ و ل في المعاملات البيوع والباب الثاني الربا ا ل أ س ب و ع الذي بعده سيكون ا م ت ح ا ا ن ل ا خ ت ب ا ر الاختبار أ و ل الشهري ا ل أ و ل بعض العلماء يقولون ان ت أ ش ي ر ة الدخول للبلد ا ل آ ن في الحالات التي نحن عايشينها الان أ و لغير ذلك يعني ممن يدخل البلد فضل ايها ل الشيخ نعم مولنهش ا هنا لا موجود ب ت ه ا موجود ه ن بس انا افكر ان أنا ق ر أ ت حاجه يمكن, يمكن و أ ن ا ب ر ا ج ع الحديث كان في صحيح مسلم وواضح انه أ ش ا ر لحاجه زي كذا وانا لم أ ن ق ل ه ا فان شاء الله يبقى عندنا م س أ ل ت ي ن م س ا ل ة كتاب أ ح د ا ل ق س ا و ي س ة لعمر رضي الله عنه وقدر المقدار